في الدرس الملاحظة الأولى تتعلق بالأخوات الطالبات فقد تعددت الشكاوى لوجود فوضى وتشويش وهذا بلا شك سيكون مانعا من الاستفاده لهن فينبغي لطالبة العلم أن تعلم شرف العلم الذي تطلبه وشرف المكان الذي تقصده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وطريق العلم ينبغي ان يتادب الطالب بادابه فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يكونون في حلق العلم كان على رؤوسهم الطير تادبا مع العلم وتادبا مع الشيخ وقد كان الشافعي إذا أراد أن يصفح كتابه بين يدي مالك يصفحه أو يتصفحه تصفحا رقيقا كي لا يشعر به مالك بن أنس ويقول ما اجترات أن أشرب الماء بين يدي مالك وكان بعضهم يقول كنا نهاب إبراهيم بن يزيد النخعي كما يهاب الأمير كل ذلك تادبا مع العلم فطالبات العلم أصل في المرى أن بيتها خير لها قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها ولكن لمصلحة تعلم العلم الشرعي الواجب تعلمه فإن المرأة فإن المرأة فإن المرأة تخرج من بيتها لتحصيل هذا الأمر العظيم وهو معرفة ما أوجب الله عز وجل هذا الأمر العظيم وهو معرفة ما أوجب الله عز وجل اعتقاده وما يجب لله عز وجل من الحقوق على العباد لأجل هذا خرجت المرأة من بيتها إلى حلاق العلم أما أن تأتي المرأة إلى المسجد وهي غير متأدبة باداب طالبات العلم بأن تكون سببا في قطع الفائده على أخواتها وتصحب أطفالها وهي لا ترعى أن تعتني بهن في عدم التشويش أو أن تبتعد بهن عن مكان الدرس ريثما يهدأ وأن تحرص على الانصات للدرس أما أن يكون المكان مكان لقاء وحديث فإن هذا مما لا ينبغي وعلى هذا فهنالك أخوات فهنالك أخوات مشرفات هنالك أخوات هنالك أخوات مشرفات على متابعة الأخوات في الدرس من حيث تهدئة الأصوات ومن حيث توزيع المتون والرسائل ومن حيث تسجيل الأخوات في استبيانات كي يكون طالبات يمتحن في وقت الامتحان وتعطى لهن إفادة بالمستوى فأرجو التعاون معهن في تحقيق هذه المصالح والأخوات التي لا يستجبن لمثل هذا فإنهن يناصحن فإن أبينا فسيمنعنا من حضور الدروس إذا أبينا الاستماع للنصح فسيمنعنا من حضور الدروس فليبلغ الشاهد الغائب اما ان تكون حلق العلم مجالس حديث وقيل وقال فهذا مرفوض وبيتها خير لها هذا امر أمر آخر من ضاع منه شيء متن أو كتاب فليراجع مكتب الإدارة توضع فيه الأشياء الضائعة أمر ثالث يتعلق بمسألة فقهية وهي تيمم على هذا الحجر فإن من العلماء من قال بصحة حصول هذا التيمم بصحة حصول هذا التيمم، فتيمم صعيدا طيبا، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. لكن الصحيح أن التيمم يكون على التراب أو على الرمل. هذا هو الأرجح والصحيح، فينبغي أن يعلم الناس لا أن يباغثوا. بأشياء لا يعلموها كذلك أيضا يحرص طلبة العلم وطالبات العلم على الاستفادة والمراجعة والا يضيع الوقت سدى وأن تضيع عليهم هذه الفرصة الطيبة لتعلم العلم النافع فكم قد ضاع من العمر ولم تحصل هذه المجالس المباركة فيجب علينا جميعا أن نعرف قدر نعمة الله علينا وما بكم من نعمه فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذا ما لي فلنحرص جميعا على الاستفاده من هذه الدروس وان نحصلها تحصيلا جيدا وان نتقنها اتقانا طيبا واكرر بالنسبه للاخوات ارجو الا تصل شكوى أخرى من الضجيج والحديث الجانبي عندهن وأن لا يكنا قاطعات طريق للفائده وجز الله جميعا خيرا طيب هنداي أزرق اللون واحد وعشرون خمسة أغلقت الطريق الرجاء بسرعة أريد الخروج هنداي أزرق اللون واحد وعشرين خمسة طيب نبدأ في الدرس إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السؤال عند من نعم أن تقوم الأصول الستة المؤلف من هو الإسلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي أحسنت ماذا تعرف عن عاش في أرض نجد والحجاز وكان في وقت تنتشر فيه الشركيات والبدع جد واجتهد في طلب العلم وكان عالما في وقته جزاك الله خيرا ستضيف شيئا انت قم أن تجلس محاضره هذه الأسئلة. نعم لقد ألف, ألف رسائل وربما ورقات تتضمن على دعوه التوحيد تتضمن دعوه التوحيد وهي دعوة الانبياء قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه نعم وهي دعوه الانبياء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت وهي الله له سلطانا أعانه على قيام بهذه المهمة العظيمة من هو؟ محمد بن سعود محمد بن سعود الأمير الذي كان سببا من أسباب انتشار دعوة التوحيد فرحمهم الله تعالى طيب يقول المؤلف هنا اجلس جزاك الله خيرا هذه الأصول الست هل أراد بها حصر هذه الأصول نعم قم لم يرد ذلك لكن هذه الأصول احتوت على أصول عظيمة عليها مدار الدين أحسن يقول المؤلف هنا من أعجب العجاب ما هو الذي هو من أعجب العجاب أنت من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ما هي ما هي لا تدري وأنت الذي بجانبك تدري ايش قال تعرف اكبر الايات ما هي ايات كونية ايات اجلس نعم قم ستة اصول احسنت هذه الاصول السته هل بينها ربنا بيانا كافيا شافيا الجواب مع دليله قم هذا الذي وراءك اراك خفت لما قلت مع دليله صح هل بينها ربنا بيانا واضحا للعوام فضلا على اهل العلم بينها وهل القرآن بيان دلل دلل على أن القرآن بيان نعم قم قال الله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوام ولا يهدي الا اذا كان بيانا صح هذا مستنبط جزاك الله خيرا نعم ان تجلس قم ان علينا بيانه احسنت جزاك الله خير تفضل نعم قم الذي في الورى قم قم الاخ هذا ايوه انت ان استريح هذا بيان للناس احسنت نعم ها ما فرطنا في الكتاب من شيء أحسن قم ونزلنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء احسن اجلس نعم فمن يقول انا ايضا قم انت رهيبات قم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يا قوم يعلمون فصلت اياته لا باس أحسن اجلس نعم المتكئ على السارية قم واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اجلس الله يصلحك نعم قم هاتوا ادله على ان القران تبيانا لا باس هذا ايضا طيب اليوم أكملت لكم دينكم ولا يكون تمام الدين إلا ببيانه لا بس أصبحتم تستنبطون هذا في أول الرسالة كيف لو جئنا على آخرها أخشى أن تصبحون هيئة إفتاء اجلس طيب وعلى هذا هل المقصود من القرآن تلاوته ما المقصود من القرآن عندك عبد المؤمن مع الأدلة أنزل القرآن لتدبر معانيه دلل قال الله تعالى افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بس تفضل استريح. نعم من قائلها أنا ذا. عندك يا الأخ الأخير. هذه إيش هذه؟ قوم. لا لا ذاك. الحين اللهم السلام. اوقفوه نعم مش قال لو انزلنا هذا القران لا يا اخانا اجلس نعم قم يا اخانا قم الاخير ذاك قم ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اول الالباب احسنت نعم قم يتذكرون على قلوبنا قالها اخونا طيب قم يا اخانا قم اجلس لا باس افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أحسن افلم يدبروا القول هكذا نعم من قائلها أنا ذا قوم اجلس الذي وراءك ونحن كذا فهمنا أن يطير لما؟ لما؟ كيف استدللت بهذا على أنهم فهموا القرآن ووعوه لا بأس جزاكم الله خيرا إذا تجد الآن كثيرا من الناس يقرؤون القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم لا يتدبر معانيه يقرأ آيات وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وهو يدعو ميتا ويقرا قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق وهو يطوف على القبر ويقرا قول الله عز وجل ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو ممن يسأل الأموات ويستغيث بهم ويقرأ قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويأتي القبور ويذبح عندها وكأنه لم يقرأ قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالم لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وكأنه لم يقرأ قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الابتر فهؤلاء يقرؤون القرآن لكنه لا يجاوز حناجرهم وهل ينفعهم هذا القرآن الذي يقرؤونه هل تنفعهم هذه التلاوات وهم يشركون بالله عز وجل ما الجواب نعم لا ينفعهم لا ينفعهم لأن الشرك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 من عنده دليل اخر فليقل ها أنا ذا نعم تفضل عند الاخير قم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا احسنت نعم قم انت يا صاحب الامامه قم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أحسنت اجلس نعم يقرؤون القرآن ويحذرهم من الشرك الليل والنهار وهم يشركون هكذا إذن هؤلاء لم يتدبروا كتاب الله عز وجل ولم يفقهوا معانيه فلن تنفعهم تلكم التلاوات ولا الختمات ولا أحكام التلاوة الغنى والمد وحروف الإخفاء والإظهار والقلقلة هم أنفسهم في قلقلة ولقد رأينا ورأيتم ممن يحفظ القرآن سبع روايات وهو يهز رأسه بالدفوف رأيتم وياتي عند قبر يتمسح باتربه الموت رايتم وياتي بما يسمى بالحضره ويجذب فيها ويخرج عن عقله اي قران يحفظه واي تلاوه يتقنها لقد غرهم الشيطان وضيع اعمارهم أنت عندك السؤال الكبير أنت قم سؤال كبير هؤلاء الذين يستجلبون قوانين وضعيه وسياسات غربية فقهوا كتاب الله ما فقهوا دليلك دليلك سؤال كبير أكبر من هذا المسجد صح هؤلاء هل ما قرأوا قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ويا ترى هل غاب عنهم قول الله عز وجل افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ويا ترى هل ما سمعوا بقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اجلس احسن طيب الاصل الاول ما هو يا اخانا عامر لا تنظر الى الكتاب غض طرفك عن الكتاب ما زال اخونا عامر ينظر ما نظرت لماذا تنظر تحت الاصل الاول ما هو من الأصول السته كنت مسافرا استودع الله دينك وامانتك وخواتيم اعمالك نعم عندك يا أخانا المقابل لي على الكرسي قم الأصل الأول ما هو لا لا لا آه، آه، آه، آه، آه، آه، الذي وراءك هسه وقفة هذه الله يهدي الذي وراء وراء <تصفيق> انت انت ما هو الاصل الاول من الاصول السته حضرت أمس حضرت ما هو الاصل الاول انظر الى المادين ايديهم اخلاص الدين لله وحده لا شريك له لقنك احد من عندك او من الجيران احسنت اجبت واصبت عرفت الاصل الاول يا اخانا عامر اخلاص الدين لله وحده لا شريك له طيب ضد اخلاص الدين ما هو ضده ما هو ضد اخلاص الدين عندك يا اخان انت قم هذا قم لا الذي وراءك ضد اخلاص الدين ما هو ضده الشرك بالله عز وجل الاخلاص ما هو من شائبة الشرك تنقية الأعمال من الشوائب من شائبة الشرك ومن شائبة البيدعة ومن شائبة المعصية الاخلاص هل هو شرط لكلمة التوحيد دليلك دليل قول الله عز وجل وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وفي التحذير من الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أحسنت ألا لله الدين الخالص من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنه احسنت صاحب السيارة التي تسد الطريق لم يخرج بعد ولعله لم ينتبه السيارة هنداي ازرق اللون خمسة واحد وعشرين خمسة ثلاثة اثنين, واحد سبعة اثنين واحد يخرج اخونا ان شاء الله طيب نقرأ إن شاء الله قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وهو أن تصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل العبادة ما هي يا أيها الجالس بين عامر وعبد المهيمن ما بقيت إلا انت قم العبادة ما هي انظر الى المادين أيديهم العبادة ما هي إنهم كثير لا تدري وعامر جارك يرفع يده حفظا لحقوق الجوار نعم اجلس عند الأولاد الصغار في الخلف قوم قوما. ما هي العبادة يا بني ماذا يقول هو اجاب هكذا ما شاء الله تبارك الله ما عندنا اليوم شيء ما في كتب ما اعطيتهم بكتب يا ايمن قبلنا في الوحده وحداتش احسنت اعطوه هذا للولد جزاك الله خيرا بطل هذا هو اسم جامع هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة عرفتم اذا العبادة مفهوم واسع وهذه الصلوات والصيام والحج هي شعائر تعبدية لكن العبادة مراتب واسعة هنالك عبادات قلبية وهنالك عبادات بدنية من أعمال القلوب وقد تقدم الخوف الرجاء الإنابة الرغبة الرهبة ومن أعمال, أعمال الجوارح لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنك تلقى أخاك بوجه طالق وفي رواية طالق تبسمك في وجه أخيك صابق إذا هذا من العبادة أيضا طيب قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى إذا أكثر القرآن في بيان الإخلاص لله عز وجل إخلاص الدين أكثر القرآن في توحيد الله عز وجل بل كاد القرآن أن يكون كله توحيدا ذكر الموحدين وما لهم من ثواب وأجر وحقوق التوحيد من حلال وحرام وكذلك ايضا في اوصاف الموحدين وفي بيان الحكمه من وجود الخلق وهو توحيد الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليوحدون من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام لو تأتي بأبلد العام وقلت له واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يقول هذا واضح معناه تعبد ربي بس صح؟ صح أو لا؟ ائتوا بعامي بسيط ليس عنده ذكاء واسع اقرأ عليه هذه الآيات يقول هذه فيها توحيد الله أننا لا نعبد إلا الله عز وجل ومع هذا تجد كثيرا ممن ينتسبون إلى العلم قد ضلوا عن الطريق تجد عالما يفتي بجواز البناء على القبور وتجد عالما يفتي بتزيين القبور وتجد عالما يفتي أيضا بزيارة القبور الزيارة البدعية والا بأس بشد الرحال إلى القبر. هذا عامي لم يؤتى علما لكنه اوتي فطرة خير من هذا العالم الذي هو في حقيقته جاهل بل اسوا من هذا ضال مضل ولقد صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول اخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون إمام ضلالة إمام ضلالة فأبلد العامة إذا قرأت عليه آيات القرآن في توحيد الله عز وجل فهمها فما الذي يحول بين هؤلاء الدعاه إلى الشرك وبين فهم القرآن فهما صحيحا فمن يقول أنا لا سؤال كبير يحتاج إلى محاضرة كاملة نعم قم يا أخانا قم ما الذي يحول بين فهم هؤلاء القران فهما صحيحا ها قال؟ لا ما هو الحائل بين فهمهم لكتاب الله فهما صحيحا مسددا قد فهمه عوام الناس بل البلدان من عوام الناس وهؤلاء لم يفهموا ولم ياعوا ما هو هذا الحائل قم يا محمد يقول محمد تلطخت فطرهم بالشبهات توافقونه أو تخالفونا؟ سكت الجميع ما في لا موافق ولا مخالف تخالفه روح بات يخالفه قم يقول أن فطرهم تلطقت بالشبهات اللي لم يفهموا كما فهمه السلف الصالح ولماذا لم يفهموا القرآن كما فهمه السلف الصالح ولماذا كانوا أهل بدع واهواء ما يسعك الا ان تسلم لجواب محمد لا لانه ابن الشيخ نعم الذي عنده اعتراض على جواب محمد فليقل ها انا ذا في احد يعترض انت قم يقول ان فطرهم تلطقت بالشبهات فلم يعرفوا الحق حسقان لم أفهم ما تريد نعم قم أنت توافقه أو تخالفه تخالفه قم الإجابة الصحيحة أنهم لم يخلصوا لله تعالى نعم قم أنت الأخي قم أنت بعد إن شاء الله لا تخالفهم ولكن تزيد عليهم أحسن طيب هذا الكلام نعم بلا شك للجوابين صحيح من الصوارف عن الحق وجود الشبهات واتباع الشهوات الشبهات ومن الصوارف عن الحق عدم الاخلاص في طلبه صح أنت ستزيد قل ولأنهم لم يفهموه كما فهمه السلف الصالح إنما فهموه وفق أهوائهم صح هذا وهذا أيضا يؤكده ما قاله اخونا الرحيبان نعم وليد قم قم لسوء قصدهم لسوء قصدهم نعم لو كان لهم قصد حسن لعرفوا الحق واهتدوا اليه ولوفقوا اليه احسنت يا قناه وليد طيب هذا الكلام نعم نعم قم يا أخانا أنت أيضا قم لا الذي وراءك احسنت التقليد والتعصب لشيوخهم عنز ولو طارت لو تأتي له بقال الله قال رسوله لم يبالي بهذا متعلقا بما قاله شيخه ولذا كان التقليد من القلادة كالقلادة على رقبة البعير فالتعصب لشيوخهم وأئمتهم كان حائلا بينهم وبين معرفة الحق أحسنت يا أخانا هذا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أحسنت يا أخانا نعم من الصوارف عن الحق ايضا نعم قم يا أخانا وراء قم إنهم يقرؤون القرآن لكنهم لم يفقهوه لماذا إذن أنت نفس الكلام من يزين من يزين عندك يا خوانا في الاخير الذي كانك تريد ان تقفز <تصفيق> لا الاخير يا خوانا الاخير ها لانهم تعلقوا بالدنيا نسال الله ان يعيننا ويعفزنا جميعا يلا نعم أريد شخصا اخر فقط فعلاً. نعم فعلاً. من هو فعلاً. أحمد عندك شيء فعلاً. نعم فعلاً. لا بس ذكر هذا يا أحمد أخوكم احمد يقول لأنهم اتباعوا الهوى وهذا قد ذكر ولا ما ذكر ما ذكر اتباع الهوى صح فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم إذا إما استجاب للحق وإما اتباع الهوى أحسنت يا أحمد قوي الجواب حكم احمد اجابته قوية صح وهذا الذي كان في خاطري في أول السؤال الهوى هو الذي حال بينهم وبين معرفة الحق قال الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم من الذي يصيح قم طيب قم <تصفيق> بخدمه وتعالى اضل هؤلاء وهذا اخرين كلام طيب انتهينا جلوسا كلكم طيب قال وكون اكثر القران في بيان هذا الاصل من وجوه شتى بكلام يفهمه ابلد العام. من أبلد الحيوانات قم قم انت بطيء في القيام كي تفكر صح الطاوله ضيق المكان الحيوانات من ابلدها سمعت ها من لقانك؟ من الذي يلقانك جاران عندك وليد اخوكم وليد ضعيف وليد ديهوم وليد ديهوم ضعيف يا إخواننا اكتبوا سجلوا هذا اجلس نعم تعرف من هو أبلد الحيوانات تعرفه قم خنزير خنزير إيه. نعم نعم قم يا بني هذا الولد قم. قم من هو أبلد الحيوانات الحمار صح أحسن الحمار يعتبر بليدا نعم ولقد ضربه الله مثلا لمن قم قم لقد ضربه الله مثلا لمن سؤال مفاجئ نعم ضربه الله مثلا لمن عند الاخير داك قم قم يا اخانا قم ضربه الله مثلا لمن أحسنت مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل أسفارا وهذا مثال لعالم السوء الذي لم ينفعه علمه ولقد ضرب أيضا ضرب لعالم السوء مثلا بحيوان آخر وهو خسيس الهمه من هو نعم من قالها أنا ذا الاخير الذي على الجدار قم احسنت اول اول الايه واضرب لهم مثلا لا واضرب له واتل عليهم مثل الذي اتيناه اياتنا فانصرف عنها فانسلق عنها فاتبع حاول قلت له طيب شوي شوي شوي شوي واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهذا أيضا مثل لعلماء السوء اجلس تفضل بارك الله فضلوا. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين صار على الأمة ما صار لأن الأمة كانت على التوحيد ثم طرى عليها الشرك بل الخلق كانوا على توحيد الله عز وجل ولذلك الأصل هو توحيد الله عز وجل والشرك طرى على الأمة دليلك قم قم دليلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة أو كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ولم يقل في الحديث ويسلمانه وايضا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وايضا نعم خلقت عبادي, خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين كان الناس امه واحده, واحدة. فإذا الاصل هو توحيد الله عز وجل وما حصل من الشرك طارئ على الامه والنبي صلى الله عليه وسلم مات وامته على التوحيد الخالص ثم طرا بعد ذلك الشرك فدعي غير الله واستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله وعظمت القبور وبنوا عليها مساجد سنن اليهود والنصارى كما قال, الله عز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اولئك اذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا اولئك, أولئك شرار الخلق عند الله أي الذين يبنون على القبور المساجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد إذن الذي صار على الأمة ما صار من صور الشرك التي انتشرت ومن أعظم أسبابها ومن أعظم ومن اعظم اسبابها تعظيم الصالحين وانزال الصالحين منزله الاله الذي يعبد فيعظمون ويغالى في تعظيمهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى أمته عن الغلو بل, بل الله عز وجل قال يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله تفضلوا يا أخو إذن الغلو من أعظم أودية الباطل الغلو في الصالحين وسأسأل ترفع يدك قبل أن تسمع السؤال ما حقيقة ود ويسوع ويعوق ونسر ود وسواع ويعوق ونسر ما هي حقيقة هذه الأسماء التي ذكرها ربنا في كتابه الكريم في سورة نوح نعم من القائل عند ذاك الولد في الآخر قم قم بس رجال صالحون أحسنت ماذا فعل معهم أقوامهم قم يا عبد الحفيظ أخبرنا ماذا فعل أقوامهم يقول اخوكم عبد الحفيظ عبدوهم من دون الله هذا فقط واتخذوا قبورهم مساجد تعبدوا من دون الله اجلس قم صوروا لهم تصاوير لماذا صوروها حتى جعلوا لهم شخوصا وتماثيل لماذا لماذا قم أنت قم اجلس نعم قم قم يا خانب بعلامة الثوار هذه قم أول ما فعلوا بنوا لهم قبور وبعدين ثم صوروهم ليتذكروهم قبل بناء القبر ولا بعده يعني موتوهم قبل ما يموتوا يعني. يعني الله يصلحك نعم قم يا اخي قم اجلس انت تفضلوا استريح اخي أتاهم الشيطان أتاهم الشيطان أحسن صوروا لهم تماثيل فإذا رأيتمهم ذكرتم عبادتهم وما كانوا عليه من العبادة ولم يعبدوهم ولم يعبدوهم فلما طال <تصفيق> نعم فلما طال العهد ونسخ العلم عبدوا من دون الله عز وجل فانظر إلى في الصالحين وتعظيم الصالحين كيف كان طريقا للشرك بالله رب العالمين وتأمل في قوله ونسخه العلم يعني زال وهذا يدلك على أن الشرك انما يقع وينتشر في وجود الجهل وأن من أعظم أسباب السلام من الشرك العلم قال الله. قال الله قال الله قال الله قال رسوله اجلس كنت مسافرا يا اخانا اعيد العباره من اعظم اسباب من اعظم اسباب ذهاب الشرك وبقاء توحيد الله عز وجل العلم قال الله يا صاحب النظاره الولد صاحب النظاره قم احسنت فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدا بالعلم قبل القول والعمل احسنت يا اخانا تفضل فمن اعظم اوديه الباطل الغلو في الصالحين ثم أسوأ من هذا أن يكون الغلو في من ليس بصالح لقد توسع الناس إلا من رحم الله في اعتقاد الصلاح في بعض الناس مع أن الولاية وهي المحبة والنصرة قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وأولياء الله عز وجل قد وصفهم ربنا في كتابه الكريم بوصفين عظيمين فمن يقول أنا مع قم يا صاحب القلم قم لست صاحب القلم لست صاحب القلم, لست صاحب القلم, لست صاحب القلم قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إذن وصفان الإيمان والتقوى فهل يكون وليا لله من لا يرى في المسجد الجواب لا هل يكون وليا لله من لا يصلي لا هل يكون وليا لله من لا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجواب لا هل يكون وليا لله من كان مدخنا لا وهكذا فهم جعلوا الولاية لكل من هب ودارج حتى أنهم اعتقدوا في بعض المجانين أنه ولي لله صح؟ يقول هذا النيات هذا على حالة ردبك منه هذا هذا وليره هذا ولي صالح نعم كيف مبارك مرابط وهكذا انتشر الغلو وصار الناس يعتقدون الصلاح في من ليس بصالح وميزان الصلاح والاستقامة هو العمل بحدود الله عز وجل قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم ماذا؟ ثم استقاموا وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك غيره أو بهذا المعنى فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل آمنت بالله ثم استاقم هذا هو الدين أن تستقيم على الكتاب والسنة ويزداد صلاح العبد كلما كان أكثر تمسكا أما أن يعتقد الصلاح في من كان ضالا مخرفا أسوأ من هذا أن يكون دجالا مشعوذا أسوأ من هذا أن يكون ساحرا فاذا دعوى الولايه جعلت كثيرا من الناس يقع في الشرك والضلال انه من لم يعمل بالكتاب والسنه وزهد في الكتاب والسنه لا يكون وليا لله ولو مشى على البحر ولو طار في السماء هكذا ولذلك هؤلاء تتلبس بهم الشياطين فتحصل منهم أشياء تخرج عن العادة بعضهم لبعده عن الله عز وجل وعن دين الله وشريعته تجد تلتبس به الشياطين فبعضهم يرونه يطير وبعضهم ربما تحصل له أشياء لضلاله لا لولايته ودعوى الكرامات يعتقد أهل السنة أن لأولياء الصالحين المؤمنين الصادقين كرامات يجريها الله على أيديهم لكنها ليست الكرامات الشيطانية التي تعزى لبعض الناس قال المؤلف هنا ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين يعني إذا جئت تنكر عليهم عبادتهم للصالحين وخضوعهم للصالحين وسؤالهم للصالحين ودعاءهم للصالحين واستغاثتهم بالصالحين قالوا أنت تتنقص الصالحين عرفتم؟ إذا جئت تنكر عليهم البناء على قبور الصالحين وتشيد القبور ورفعها وبناء الاضرحه عليها قالوا هؤلاء لا يحترمون الأولياء موجود هذا؟ موجود وهذا ليس بحق إذ الحق ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل عندكم من ايه او حديث تأمر بتشييد القبور اجيب هل عندكم من آية او حديث يأمر بالبناء على القبور هل عندكم من آية او حديث يأمر بزخرفة القبور هل عندكم من آية او حديث بان تبنوا اضرحه وأن تبنوا بنايات على القبور ما عندكم أدلة قال الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قال الله عز وجل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قال الله عز وجل ونقذف بالباطل ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون الله عز يقول في... في... يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الانبياء أنفسهم لا يجوز ان تجعل قبورهم مساجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هذا نبي فكيف بالاولياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذا قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها كل ذلك يدلك على خطر تعظيم الأموات لسيما إذا كان يعتقد أنهم من الصالحين فيأتي عند القبر ويخضع ويتذلل عند القبر فإذا جئت تنكر عليهم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 وينهون عن المنكر وفي صحيح مسلم من حديث أبي سائل الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فمن يقول أنا نعم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوم يا أيها المتكئ على السارية قوم احسنت من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وعند الترمذي من حديث أبي بكر الصديق إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه اوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده وما هو أعظم منكر على الإطلاق تعرفه ها؟ تعرف أعظم منكر ما هو تعرفه أو لا ما تعرفه من يعرف أعظم منكر نعم أريد ولدا صغيرا قم قم أنت رأيتك قم ما هو أعظم منكر أسمع صوت الشين نعم ما هو أعظم منكر قم الولد الصغير الذي بجانبه أجابت أنت أجاب. الذي وراء أجاب من هو الذي أجاب يرفع يده أحسنت قال الشرك جزاك الله خيرا الشرك بالله يا بني أعظم منكر وسأسأل سؤالا قويا نعم قم أخانا قم أيهما أولى بإن الإنكار؟ أيهما أولى بالإنكار؟ الساكت عن البدعة أو الداعي إليها؟ ها الساكت اخوكم يقول ما اسمك محمد محمد من اين المرزق اخوكم محمد المرزقي يقول ان الاولى بالانكار في البدعه الساكت عليها اولى بالانكار من الداعي اليها توافقونه ام تخالفونه كلكم تخالفونه كلهم يخالفونك يا اخانا محمد ما تصورت السؤال قلت هيك وخلاص ما يجلس اكل خلاص هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا قم يا هذا قم مع التعليل يقول أخوكم إن الاولى بالإنكار الداعي إلى البدعة لماذا؟ لأن الداعي إلى البدعه يؤثر في الآخرين ويضلهم أما الساكت فإن وزره وضلاله على نفسه فالدعاة هم أولى بالإنكار من الساكتين هذا ما فعله سلفنا الصالح احسنت يا اخانا فهمت السؤال يا محمد بن مرزق الله يحفظكم اذن ما هو ضابط الصلاح قم قم ما هو ضابط الصلاح ادعو الناس للتوحيد اسمك حسنا اخوكم حسن يقول ضابط الصلاح ان تدعو الى التوحيد كلام طيب لكن ما هو الجواب المطلوب ما هو ضابط الصلاح متى يقال للمرء انه صالح عندما يدعو الى الحق انت اليوم معدل على الدعوة اجلس نعم يقوم الولد الصغير الاخر ذاك هذا هو الجيل القادم نحن نعتني به طيب قوم ضابط الصلاح الاخلاص لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذه من عندك ها احسنت جزاك الله خيرا ما شاء الله خير لأهل الباطل أن يرحلوا طيب قال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم بعدين يأتي الولد يأخذ هذا وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم وما أشبه الليلة بالبارحة الآن عندهم الإخلاص العظيم والتقرب لله عز وجل إذا جاء بذبيحته يذبحها عند قبر سيدهم بعجيلا أو سيدهم الشارف أو سيدهم سلام الأسمر أو سيدهم من كشير ما أخذه الله أخذ عزيز مقتدر المجرم الكبير طيب إذا تقول لهم إذا قلت لهم لماذا تأتون بذبائحكم إلى هذه الأماكن إلى قبور الموتى قالوا لا هذا أولياء الصالحين نذبح عندهم لأن الذبيحه عندهم مقبولة هي نفس كلمة مشركي قريش ماذا قالوا فمن يقول أنا نفس كلمة مشركي قريش ماذا قالوا عند المتكي على الحائط عند الأخ الواقف احسنت ما نعبدون إلا ليقربونا إلى الله زلفا وهؤلاء يقولون ما نذبح هذه الذبائح في هذا المكان إلا لأنها مقبولة فنعوذ بالله من الضلال ومن الشرك وأسبابه طيب إذا جئت تقول لهم لا ترفعوا القبر ولا تشيدوه نهى النبي صلى الله عليه وسلم على البناء على القبور أن يبنى عليها أو أن يجلس عليها قال أنت لا تحب الأولياء صح فعندهم محبة الأولياء عندهم محبة الأولياء أن نترك ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندهم محبة الأولياء هو في تعظيم القبر وفي تشييد القبر محبه الاولياء الصادقين الصالحين اهل الاتباع للكتاب والسنه تقتضي التأسي باخلاقهم وافعالهم وسيرهم هذا الذي تقتضي أم اما انها تقتضي أن يعبدوا من دون الله أن يستغاث بهم من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أن يؤتى بالمريض إلى هذا القبر أن يؤتى بالمبتلى إلى هذا القبر أن يطاف على هذا القبر فإنها عبادات تصرف لغير الله عز وجل ألا لله الدين الخالص فهم عندهم التوحيد والإخلاص هو تعظيم الصالحين ودعاؤهم والتقرب إليهم وسؤالهم وعندهم الشرك ما هو تنقص الصالحين ولا شك أن هذا الكلام هي شبهة المشركين الأوائل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما قال فقل إني قريب فإني قريب إذ لا وساط بين الله وخلقه بين العبد وربه لا وساط وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولقد فشى تعظيم الصالحين في أوقات غياب العلم وأهله وأعظم من عمق هذا الفهم الباطل هم أئمة الضلال وعلماء السوء كي يأكلوا أموال الناس بالباطل فيأتون عند هذا الضريح ويأتون بأموالهم وسدنة القبر قد امتلات بطونهم من مال الحرام بقي وقت ربع طيب اذا هذا هو الاصل الاول حاصله فمن يقول انا من الذي فهم الاصل الاول قم يا صاحب النظاره قم ايوا اجلس يا بني أحس... علينا ان نخلص العباده لله وحده ولا شريك لا شريك نحذر... له وان نحذر من الشرك والبدع والمنكرات ومن أعظم أبواب الغلو ومجاوزة الحد ما هو عبادة القبور الصالحين والأضرحة أحسن لذاك الله خير اجلس نعم قوم يا أخانا المتكئ على السارية أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لخص دعوة الأنبياء والمرسلين في هذه الأسطر صحيح أول شرك حصل في الناس هي محبتهم للصالحين وغلوهم في الصالحين ولقد ترد الحال حتى صار غلوهم في الطالحين ما بقوا حتى مع الصالحين كل دجال مخرف صار وليا صالحا وهذا يدلك على مدى انحذار الحال فنعوذ بالله من سوء المال فضل قم وأيضا فيه أن ظهور الشرك سببه الجهل فلما نسخ العلم عبدوا من دون الله صحيح أحسن وهؤلاء أئمة الضلال أعظم ما يحاربون يحاربون العلم لأن العلم الناس يفهمون ويعرفون الحق من الباطل وهم قد امتلأت بطونهم من مال الحرام سدنة القبور والقائمون عليها امتلأت بطونهم من الحرام فإذا علم الناس هذا الشرك والضلال انصرفوا إلى توحيد الله عز وجل وبعدها ضمرت البطون أحسن لماذا ترفعون أيديكم حياك الله إن كن قوم فضل يجب علينا الآن أن نتعلم السنه لكي إذا إذا أتانا حد إذا إذا إذا أتانا حد إذا أتانا أشخاص من من من الهذيان تسبيع الهوى والكذب حارس يقول أخوكم ما حاصله يجب علينا أن نتعلم العلم من أجل إذا جاءنا حد أو أشخاص رددنا عليهم باطلهم ونقذف بالحق على الباطل إذا يجب علينا فعلا أن نتعلم العلم الناصع قال الله قال رسوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون طيبا اراد الوضوء فليتفضل وجزاكم الله خيرا